بوك تو واحد وعشرون واحد وعشرون ديسكوتي محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم اثنان دون دفنيت Min-aina-nt! Min-aina-nt! Din Bazel. Ană, min Bazel. Ană, min bazil. Bazel se află în Elveția. Bazel fi Swisra. Bazel fi suisra. Pot să-l prezint pe domnul Mueller? Ismahulie, în ochi dimelecum, as se ميلر. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. ليس تسرعين. هو أجنبي. هو يل هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. سنتص هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ نو، أن فوز دجا أن نلتركو لا، قد كنت هنا في العام الماضي لا، قد كنت هنا في العام الماضي دار نوما يتم دو ولكن لمدة أسبوع واحد فقط Walekin limudit isbua wahe facat. Cum vă place la noi? Atastemtiau Bihujudica Indana? Atastamtea Biu Judaca Andana. Foarte bine, oamenii sunt draguți. Jiddan Anas huna lutafa. Jiddan El nas huna lutafa și peisajul وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا. ce ما هو عملك؟ ما عملك؟ أنا مترجم. أنا مترجم. Traduc cărți. Ana, utărjimul cutub. Ana, utărjim el cutub. Sunteți singur, singură aici? El hadratu ca huna li wahdic? El hadratak huna li Nu, soția mea, soțul meu, este de asemenea aici. La. Zaujetii. Zauji. هنا أيضا لا زوجتي زوجي هنا أيضا ciocolo sun quei doi copì وهناك طفلاي الاثنان وهناك أطفالي الاثنان Te rugăm să accesezi wwwbuc 2de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.